ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْأَرْضَ وَاسِعَةٌ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهَا فَمَنْ أَرَادَ خَشْيَةَ كُلُّ نَفْسٍ ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوي أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبا وعلى ربهم يتوكلون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 فَأَنَّ يُفْكُونَ اللَّهُ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَلَنِ من السَّمَايَ مَا هذه الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعطون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مصلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرز إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو لم يروا أننا جعلنا حرا من آمن ويتخطف الناس من حولهم أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَتْفُولُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَرِ الحَقِّ لَمْ مَجَّأَهُ أليس في جهنم مفوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين عشر كان عشر كيبقل إيا اللحظة ليسد حادو وعن كميدي عشر ردي إينا سعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كأحب Afrailla lavaten aja 20,000 aja deli afortanat voika billavan aja, kanamida min suora tilankabu, aja deli jäljä sekaladne vaakuvihei, suorata kanamida una dambeisa, 20 aja duo reisa, juuski kouilla lavaten voika billavan kolka vohipi muqlauta billounai, delo ki quranke uiden vejesoden لا بتم نظرين وكفر على الني طبعا كي أدنى بي أيه هي نقلبتها قال تعالى خبوا حجرا ولا تجادلوا أيها المسلمون هداه هي نذكر أن لهم يرعي حلا مرمينا أهل الكتاب يهودي النصارى حلا مرمينا إلا بالتي سئنت كل مرتان ما هانه هي هي لاحسن وكون أقبلن وحيكم رميه سلكي بايشيغا ايان هدينكو توقعيد شيغا ينبي شيغا ايان هدينكو رن شيغا كفر بايهو شيغا ايان طاعش شيغا قولك حقد الرئيحونا ايشيغا ايان ايدي نوواناق ايه سما شيغا قولك عنا قطوحا اكدو الله عز و هو ودمار اللوغ يروى في آياته وتنبه على خججه أمرك آيات كأدب أخونك كا أما واحدا أما معجزات كألا كا دليل سلو كلكا كلكا وضع هذا الإنسان كسو وعلى جاودان قيم لاين إله يقو أمورنا إله يراد كتابك نجا أي كتاب في كوري نبيك نجا أي نبي فيني كوري مركا وايد كافي أقول كأي كوجا بوران؟ أديكوا أما النبي موسى أما النبي حي سواء كسيجا أما توراة ينجيل وعكسها مركا جريان لجاعا للهفسان إيمانك موسى ما رومايسنا إسنا ما رومايسنا توراة ما رومايسنا ينجيل ما رومايسنا أديكوا سواد من ناحية الإيمان مرك لا أما من ناحية المطابعة نقد مركي يهوه جانس ميد لا ك يا النبي هذا ذي وقال سنتي وإن أفرع ذلك مكلفي لكن رمينا هان إنت إخابي النبي إخابي سبحانه عز وجل إنتو النبي يا إنتو الكتاب دجيي وقال لن بينه فميسانا وقال وقول وأمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد له هو واحد ونعن الله هم مسلمون أنقو بيسدي بنواه وقال سنتي إذن كسمي وقال مركات قار الله مرميسانا هنوضو جوابتينو متوضا كفيا هنا هنو قطو الدعوة الى الله عز و ها اسكناتو بآياته ومخلوقاته الدليش نيسان لكن مرن عسنمو ورسوش ايبه اي كتبتو مصابقة الله سمايه أشع اشعصنف تميز تمييز عنصري على اللقاته حسيان نعين ولا تجادل حلا مرمين اهلا الكتاب اكادي دينتو اغلقومر ما يلادعقلو لا بيمدكوا كالفائن حدار المورن كودا بنان ككمرين وذا بعض اللي هنا يكوفوكن عيا وواحدا و بعض الأدري ما يزيد إياه حبينا يكوبانية وواحد أدبانيسن كل كمرك أي تكوفوك اللي في العين مورن كودا مالي سجاق أبو ولا تجادلو حلا مورمينا حلا الكتاب كتاب كذات كيوتين لسيجي اليهود والنصارى أيها إلا بلتي إنه سيكولا مرانتا ما هانه هي إيادة أحسن كونات بدا سيحضر الله يعني كابا الفعن وضيف كل صيدة إنه أران لاهن وقه هذا الفعنان لاهن الله إنه أولق إليه سبحانه عز وجل إلا الذين قار ما هانه ظلموكر درسري ومنهم أهل كتابك كم كل كالك قار ظالمين أجلوا إذابتلا وإسلامك أنا أمبلا لكل جيرين كذلك في حين أن فتخاليه لفاتكوه كوه إنتاد مرانكا مالسكاليكتان سيفتكاكتكسار إلا الذين كوه ولموكار تصدي لقه يموهي لقه إحرقالي ووامنها لكتابك ماذا أما مرانكي أدعي النقاط جوابت الأرنها واتنا وقولوا أيها المسلمون ذاتكي إنا اللهوهو قانسمه وحاطر هذا حمنا الروميني كتابك كنزل إلينا ان دا غمسلم كان روسو دجاي او قرانك كريم هي سنة سنه محمديه سنة النبي محمد اش عليه صلاه وسلام كتابك كوزر حي قادي والرومين سيدو كلا ووزر لدجاي كليكو ميدنك وحن غعمين كو جرا وحيين غران ماين لكان ياده صوت الله كسو سو دجاي اني غدجير لكنو بغنان كوزر بلد هي قسم القدرته كل ك واحد قاموا كويسين كتابك وشئ غير جد ما نرهم أي ننظر واحد نرهم أي نكرية الله ينزله لتجيء إليكم إذا كان لين تجيء من عند الله إلا إذا كان من التوراة والزبور والإنجيل أنتوا وارهم أي ني أما واحد قاموا كويسين ان إنجيل ما إنجيل بعدم بيجي كل ك إنجيل سيلا كاني ما وإنجيل يقويسا ما ينو أقولك <تصفيق> هذا كُلّه، أفرن، وأصحاب النبي حسنًا ناهي يحوارين تقيّم جبنة، أكدهم بيسي، يا لعنة يا إنجيل اللوغا، إنجيل يوحنا، إنجيل برنابا، وحذو كله، كل كذا يتعجش يبكي ناي، مع واحد رجال لوجد أن كتابنا القرآن ك، حتى كتاب محمد لما كتاب الله، ولا كتاب الأصحاب لما ولا كتاب المسلمين. وا الله وكتاب الله هذا ويجي شان برنابا اي وعمه يلوقه يا وحان لو اناينايو كوبر غراافتير كده ان ينهن ان جيشي الله كاتميده الا انسانا لو ما افترييه كل كا وحقاموده كو جيره وهي برخي كبديان او بابوكي لاركه بو كل كا ووجيله اليكم لكن احدك انو عابدنا معبودك حقا ايه وإلهك معبودك عابدان واحد مدوي وحنو ذنرناهي ونحن له مسلمون انك معبودك سانو وهو وهقان ساني اذنك سمقري مايسانو اللام وقاليدن والنبي المو قاليدن والدين مو قاليدن وحب مو قاليدن وإذا بدر انتهم سيداو الله دا وقوله وحسر هذا همنا الرومينا بالذي قرآن منزل الله إلينا أننا مسلمين لا أو أنزل الله تجيه إلينكم يدينك ثوراتي الزبورية يا إنجيل وإلهنا أذكى نعبدنا يهو إلهكم كأيدينكم عبودان واحدٌ ويسكميد وأنك يأدون يا حل الله كذا أيه ونحن أننا له معبود كحضا أيان مسلمون وهو وكذلك أنزل وكذلك صدرعت أيان تجينا أبيد إليك أديك رسولك محمد آل كتاب قيمة بذن وشرفه أو وقرآن ليرا أم عبر لقوله فين نليل برتدا اللهين مقدس كلام الله يا صفة من صفات الله يا أيها المأذيج محمد أكون جد جنح الذين أخيارت دبرت أتيناهم أن نسينا الكتاب فققيم قبلن الكتب طيور الله عبد الله بن السلام أو كلا خرج في عن يؤمنون والرومين ا ينبثقون في قرن كي والرومين ا حق المشركين دويمه ومن هؤلاء كوان ان عرب المشركين ترى مكان من قرب كجره يؤمن الرومين ا به قرق انتو دي بني ديد مركب ثوردو معك كل كاس ربي سبحانه وما يجعد دي مايو بآياتنا ياتنا ايات كانوا تجيني الا الكافرون قالوا دي دا ديد وكل كدي اياك ا قال لما دورتين وكذلك سيدة انزلنا أنزلنا أود الجيني إليك هذه الرسول الكتاب القرآن نقود الجيني فالذين أخيارت آتيناهم أنصينا الكتاب تورادي إنجيل وراء نوصينا يؤمنون والرمين أيان به القرآن ومن هؤلاء قالت المشركين تحرموا وحاكمدا من قربا كمدا يؤمنوا الرمين أيان به القرآن قدها وما يجعد ديذي دي مايو لآياتنا دي آيات كانوا دجيني إلا الكافرو قالوا ما ديري وما كنت تطلو من قبله من كتاب كالك رسولك عليه سلاة والسلاة سلا اللوغوحك رمي وإنت أن ربي كتاب ديسك دجين مستوه ملايئا قال تعالى خبوحي ما كنت أيها الرسول الكريم ما أذن أهانجر تطلو من أغريا من قبله القرآن كنورتي من كتاب حبيرة وكتاب أغن جلفي مجلين وأم هو أميدي وصفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلمانيه تلمان كمدود كل كأم يدي ولا عقيدنا يا يا بين أواتا أمام بين سبناه طاي سببنا وحوي قف أمياء كل شيء عن دب سجري عن عدو حبار عن قدنا الحق والله اخر يد مكور الرمايه وعلى صضافه يا وخن لا غارين يا وخد درجته بشيغايه معجزه انت نو كار لا والله ما كان هو اي كميته النبي عليه الصلاه والسلام خير حديثا سوق حق قريدي ولا تخوضه وعمادا بيجري يمينك جعنت ادم يديك قالوا حكمه عريقين ومحمد هو سنقوري كريم احمد قوري احنا ما اغرين جرين اذا حضار منها روح اغريو وحقر احي مرتابة وحشاكين لها المبطلون كوان حقد الرضوة اي مشرفين تها اي منافقين تها اي نصار اي يهود اي اشاكي قليلها بل انا ذو احنا قرطي وحنا اخر سيورك هو قرانك اما صفاتك ومن نماذي حياة اي ذيال بينات عد عدوى قرآنك وحلوها يا آياتك في صدور الذين كوو الله يالك وذكو ذهي هذا أوت العلم الذي سيهي وهذا يحكي هراهايه وعبد الله ابن السلام إيقليه تورادي إنجيل يقيني تلمانة النبي محمد القرآن كانوا أكو جيرتك وما يجحد ديني ما يو يا آياتنا آياتك النقا إلا هو عالمون كوو الظلمي فلو يالك أيما دينه لكن وعلى وحن ظالمية كافرين حياتك ابو ومغلق وما قمت ما أذن أهن رسول الله مِنْ من داخرية من قبله قبل القرآن قرآن كان هناك من كتاب حياراته وكتابه ما أذن أغرين جرين ولا تخطوه ما أذن بقل جرين بيمينك إلا المدك باوحل وورك تعان تأذب بديك ونقال في بامنا ما أذن حريقين إذن حتى نقول لارتابة وعبشك الله المبطلون انت حقد الرضا منافقين مشركين نصاري يهون شكبا قال بل هو أوصافة النبي محمد آيات آياتيال بينات على عدد في صدور الذين كل الله بيالقوا ذاكو داكو داكو داكو العلم بعلم وما يجعد مده لأيو بآياتنا آيات كنغا إلا ظالمون كو قردرا kuriya ta ayyuba dirayu kolka anima ta o muarimun samayil o ala kolka quran ba la soo dajiyay lale yahay asidi o kowni Allah kolka waxa lagu cin nabiyash hore mu'jiza lasiyyi o shi navi muusa kale ama gaantii nabii muusa kale ama shi nabii saliix kale ama xeeradi Qur'an ka nabi Muhammad lo soo dajiyay ayad kamida mida ugu yar sunna daroka sad xaruf sunna marka sunna daraka keenay balaan waalla wuxii nabiyaal hore loo siiyodan lamaada wax ay wa qiimi يا شيخ نبي صالح ايام الجوكندك قناه لكن زمر نظر انت مري كل يافر بقوله سن انت مري سو قدو كودن ما يسرسا اخرنا جتا كوركم جيزن جوكتا او معنويه او قرانه او لولا أنزل ما لوجدت فيه عليه محمد فارق إذا آيات آيات يال ما لوجدت فيه كناقة صالح وعزموزا ومائدة عيسى ما لوجدت من ربه شبيه حقي ما لوجدت فيه برك أن قنأن رميين واتنا كل واحد رسول الله ترى لا إنما وع كلمه الآيات آياتها الطلبة الزسان عند الله يبيع الله لا عندما يبيع الله ونحن قلقا يا إماها حوشي ذوال نذير إياه وعانها وإنما وعك لماها أنا أنيقا نذير نذير نذير نذير مبين نذير نذير دي نذير سعطا أنت سأي وظيفة آياتك الله قلقا كلها هنقلتاك هنقلتاك وهي قرآن كوخان علايه معجزات البنا ينصد الله جواب يارك أولا ملك فيهم ما ويان كفيلة أن أنجب أبي أنزل إنا نتجين عليك هذا رسولك القر كان الكتاب كتاب النكود تجيني يطلع الأغري كتاب عليهم القر كذا اللواغريو ثاكم في الامية من في ذلك أرنتا جذأذو حاقصرا الرحمه من عرس يودك روانو لقوم يندب يومين حق رمينا يوم القديو قران كأبي لا شوتي خود یمقان حی وایت کا دلبان انسان الله کو شقلے انگو کو شقلیون ایمانکما د شایات کا او کو لو سو دجیہ او ما یرحمین وانا لدبر گوی کنکا کا سبب سبب وحلو کینی وقالوا وحيا لولا أنزلهم إلا تجيو علي محمد فارك آيات ما لوجود تجيو من ربه خبي عقله وجد تجيو رسول الله وحتر هذا إنما الآيات آيات عند الله اللّه أكتيف إليه لا عندي أكثيد ما وإنما وح كلامه وظيفتي خوشي وحوي أنا أنيق النذيل دجال أي مبين تجيد يسرع دعيبا نيو أولم يخفين ما ويانك في اللّه أننا نجيب أنزلنا إنا عليك هذا رسولك كارك الكتاب إنا نودجنا يطلع كتابك إلى غيرنا عليهم كارك هذا إن في ذلك أنت أقوله ذا هو حكوسا الرحمه عليس على كتابك القرآن كحكوسا يودقره وأنه لقوم من أما هو وما تغني الآيات والنذور قامووا لا يؤمنون وانفعا يمنوا قل كفى بالله كل واحد الى الرسول الله كفى بالله كفى ما كفيا بيني اني رسول الله يا هو بينكم كنك قال هذا اسغا شهيدا انه مرجيه نبينا انا رسوله واي لي دجيين كن شو قال إنت انت الله الشاهد يي قال اينتي قرب ديد او رسول ديد او دين ديد وسن المشركين ألا بعاب ذاتهين الا شهيد قل كالله لحظة أن يعلم يعلمه ألا هو أغياء ما اونك في السماء إلا ريال قدوها تكون سوغا والأرض بل ريال قدوها تكون سوغا لكن والذين وح أمنونهم أي بالباطل وحنا كجيرين أسنام يواصم وحنهم أي وكفروا بيني بالله بي معبوثي حقها أولئك كوا هم إياك أيوما الخاسرون قوة عم قطبا إن كانوا واحد كل نعدي أي أندركوا عروقتي أي جهنم قوائد تقوى كل وحاطر هذا الرسول الله كفابله الله يوفلا أما الله كافيا أنيجي زينك بيني أنيج رسولك هو بينكم زينك قالا دحذنا دح شجينا يسقون ربي مرقاتي عي علموا له ما في صماء اي رجال جدود وحا كسوغان والأرض ديول يا الجدود وحا كسوغان ايو الله اوغي هي والذين وها ام نور الميان بالباطل وهو حكجري اصنام يوصل باطل القواح ما غير من دور الله انك ستو على عبده اليه الكواح الرمايل اني وها جيران وحكو لي هي قيامه وحك القوانايا وحا وحا قنعي هو كفروا بيني في الله عبودتي حقا فرائك هم ليكا أيهم بها الخاسرون كوة تعب كوة بها أيها بالعذاب هكا واحد لافهم ووحي قالين إنه العذاب قيتيك سنة حنا أن لو كان إليه قال تعالى خبيوح يري ويستعجلونك أيها الرسول الكريم قالوا وحفيكاتك سنة أيان بالعذاب النار ووحي كل أيهم إيه تنابي من الصادقين كل عذاب قاسية كلك على رب يري العذاب كل كي هرب يومات رجعين طلب كوده حب كل من مايا سبقته وحور كودا مغلية أو فلين أيام ملك قرآن لوكو تعالى حبي وحير ولو لا أجله ماذا عذاب قيمت انك يسلموا ما عابوا لجاهم كانوا وامن الله العذاب عذاب كيد الظلبان باو يمن الله لكن انت ينضل بانكور ايو قرشيزنا مدنا لو قبتي حدرنا وقتي لغوتلغلاي لقل حين ما يو وحسه هبال ولا ياتي انهم عذابينهم من دون ضغطه في كذوه لما فيلانا وهم يجا اون لا يشعرون عذابك مركو يمر يا دريمك يستعجلونك وحيكاتك درسنايا بالعذاب النار وإن جهنم نارت جهنم الليلة أي الله محيطة كوبته بالكافر انت عقدي دي, دي قارض لن حدي منافقين لنوال بيك كوبيس يوما مال بيك كوبيس يغشاهم كوان عقدي دي, دي ودفولي دون العذاب حذاب كله ايه اشكدد ايه اكوهب سنايا من فوقهم حقه كريه السماده ايه اوغهب ومن تحت ارجونهم خوص ايه حقه اللغاهنا وا اوغه ايمانايا كالكاسا هو يقول الاوراندونا دوقو قال لدمية ما عذابات كنتو مهانجرتين ما وحيات كنتو مهانجرتين تعملون وشاقه اشداء من الكفر والمعاسي قال لماذا يا إيهما أصياد أدبوك كثمين جيلتين نتيجة هذه وعذاب سببت شيء بضمية أي الله ورندناه ويستعجلونك أيها الرسول الكريم وعاي قالتو كادك دكسنايا بالعذاب النار ولولا أجل مضال هدين جيل مصمن عذابك كاللومك عابي لجاءهم قالتو وحاو إيمان الله العذاب عذاب أو إيمان الله حتى أنه أنه عذابك وعوي من دونه، دار أبوي. هي زاديسية كمال كيسية على مديزة أيوة أبكو لارتج، إلا يأتي أنهم قالوا عذابك وعوي من دونه، بقتة شكلوا الله ما فينا، ووعوي من دونه، وهم يجا، الله يشعر أن أغني عن درامي يستعجلونك ويكادك درسنايا بالعذاب، عذابي كادك درسنايا وإن نجهنما نرجعهنما لا إلى لا محيطة. مد كابته ويو نولبه بالكافرين أنت حق ديجى ولن بيكون بإزا يوما مالين بيكون بإزا يخشىهم وسكتة دي دنو سكتة ميدونو العذاب هذا بقى عدد دبولايا من فوقهم كربو كد بولايا ومن تحت ارجلهم لغو هذا هاستا دوك دبولايا ويقول إلى وح أرندونا دوغو بلمية ماكيا كنت نهان جلتن تعملون كواسا مايو يا عباديا الذين آمنوا إن الأرض واسعة فأيها يقعدون هل كسرت يومك مركها جدي ولا تلمع مياه أذا جريتان كأجى كلها حلوة بره عبادة أبي أي حدث عبادي أبي قد شدك وصرت جلي ويدك إيش أكون من لونك أرتدي صلاتك مال العبادة دوما بنانت أي إيش كتقول قال تعالى خبئوه يا عباديا ا دوما دا الذين دوما دا امنوا حق الروميه يوم ان الله ارضي لكايجا فاسعته مدح ثنوب بلارن اي فيايا اني كلي جاي صعب دوني اذا افسد وامرك دانان كره ان لا اله دي ان ودنك نفس كليد رائقه المو كياريوها بأضمنا إيسا وهداتاً هاجرينبا وأطلماً كلك هجرة كليك يردو كمحرنا وإحنا لانا يمالو ثم كذلك إلينا أنك إباء حيات ترجعون إذن سؤالين أيضا يا عبادي يا الذين أضوما ذا الله بالأيرا أسعتم إلينا أنك إباحك أنك لا إلى غيرنا أعاد كلامي أي ترجعون لمن تنجين شعيدنا اليوم والذين آمنوا وعملوا صالحة إلى مرك الله نغضوا تقو الله تقول يدكوا الله بقى إبوت وحي ألا بأنه قالها وقاكسوا هذا الله وإن الجهنم المحيطة بالكافرين يوم يخشاههم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجرهم ونقول ذوق ما كنتم تعملوا لأن صمرنا قيمتي إلا بات أي مؤمنين تعالي يوحي الله تلقى لأرك قال تعالى فبوحي روالذين أخيارت آمنوا حقه رميه وعملوا عمل فريق الصالحات أعمال ونقسا لنبوي أنهم فبوعد أرتي هذا ما ليس يا جلالكيس لنبوي أنهم وأن من الجنة جنة حقية كتجنينا غرفا قرى تجريه سعوته من تحتها خوسته النهار وبيال خالي دينا هي قوة فيها كانت الله تلم يقول هذا من أماجر العامري قد قوة يا عوية مالي وأردايه واعفال قد ليسو سيئ كانت الله سأقو قيمي بذنه كلها الكفر والمعاصي يباوه شقينايه هذا بالله أفال قد كلها سعى ربي أهدو برواقية يه. قراضا المؤمنين توحّلوا أبا الجودي الربي سبحانه نعمة وحبر واقية بس بس له أجر العامري قفل شق قفل شق يي أبا الجودي أجرهم هذا جندها لدجئ أي أهو برواق بدهم كلها قراضا جندها لوا أبا الجودي عمل كي سميها الذين أملينت صبروا ذو القاتي ماهيكو دلقاتين على الطاعة طاعة دي تكاليف تشترعق أمي المرنطة دي وعن المعصية خب الله خلافنا ويكا دلقاتين وعلى البلاء وحيق لي قدر ادفاته كواسده وصفري وعلى ربهم أحد كلورك خبهم ربهم ربك يقابور تيكورك يتوكرون عسكري. قولك وحيا لها جنة لها لنا الصبر وتوكل وتوكلك من الإيمان وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين والذين أخيارت آمنوا حقا رميسي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال ونقسا لن نبوي أنهم وأن من الجنة جنة حق إذا كنت جنينا قرفا قرى خرا القرى أي تجري القرى يسو من تعطيها وسط هذا الانهار وبيال قال الدين ايه وكوار ايه فيها كان ذا الله تلمامي قده هذا نعم وحاب الواقية بس بس لأجر العاملين ذاتك عمل فرشة قد قد قد أجرهم هذا قرارك وبيالك وسط هذا ايه اللقاء بالمريي ذاتك اسكتر صدق ايماني عمل صوبا ايه اغفعنا بدون الذين عاملين تا صفرو دلقاتي وعلى ربهم شبك أتكر كي يَتَوَكَّلُونَ يتوكلون عسكذي وكأي من داب وكأي من بضان من داب نفللوا لككسودا أن لا تحملوا قادا خزقها وعيدا بدعون إسف أنا وذن الله أب أيا يرزقها أنتصيا يوئياكم إذن كبري آدمك العليم وحول فوق إن حيوانكو نغايي ماان بدن اييبان ماشان كامو قاداه اييوانكو ويسك سودا ويسك نول ياهي وحاشاشينا موتان جاب مر او بورصاد مر او بانك مر او منو وحي يلان مر ويسك سخونايا او يومالنا حتى ورا ابوها دوب باهدو او نفجلو خلاصادو واخ كغريتو ويسك سي نافاي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 وهذا أنت كل إنك يكوى صحيحكم ماذا؟ أما حيوانك أنت سيكر ألقى أنت بيامي سيئه وإذنك سعون أيام هل تقولون أنه يظهرون لك على أيام؟ سلا برادة بالرسول عليه الصلاة والسلام وحو إنه يري لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيب تغدو خماسا وتروح بطانا الله من النماء الذي ينكره إياه الله من سنتي وهو إذن قمتصين لها سنة الشمبرة الشمبرة بولك يكبع إياه إياه ذو باهي باستاذه وحي كربت يكسه عرابة إياه بولك إياه ذو كاليد وحي كالرئيسه وحي وحكوعون إياه جدك أذيك أدلوك تكون مريسي وحي دالسكة طاو دورته وحي يألو عرأينا ذلكيني إنت يكود داكته يقولون أنت كالرئيس يا إلها ما جور جفور جوزنيز أول ما تي بول كذا إنه لو تتوكلون على الله حق توكليهم درزقكم كما يرزق الطير تخذو خماسا وتروح بطنك تأكل كباية بكر سرديه لايا سبحانه بكر أي مضار من داب حيوان تابدأ سوا الله تعمله أنا مندوسا كسين خزقها يضع متلاه الله إيبو إيبوينه أي يرزقها تابدي حنتسية يو إياكم إذنك بني آدم كهو أيب السميع اللهم مقرد بدن لجميع ما يقال وحلقوا هذا اللهم إذا الكي اللهم مقرد العلم اللهم قال بدن لجميع ما يفعل وحلق سميع دمانتي اللهم أقام كل فلك هو حلق سميع أوسن أقين مالك وحلق سنقرو أوسن مغرين مالك ولا انسان من خلق السماوات والارض هل كان توعيدك الربوبيه اياله يوق غير كل قال لودي ايا لووكله شيغا هيا انتن ربوبيه انشكو دي دنين لو لو وغل قال تعالى خدو يرى ولا انسان سالتهم حد قال لو وديس من أحد كيف خلق امي السماوات والريال امي والارض قول ليال أمي يا يافرديي الشمس قرحة والقمر ضيع حداتي هاي شوابت تسلق في مياه لا ما يبورن وحيورنا يان الله خلق الجمل إنتو الله اومي فأنا إن معا كل قوحتي الآن لا توفكوا وهذا سو قرنايس إن أتكلم يا عابدان محل يدين كل أيام إن أتكلم عابدان محل يدين كل أيام والله جنكرا يا ولا انسانتم حداد ويدي سمنعتك خرج قومي اش ما هو غير ريالك يا والارمه ويا ريالك وسخر فديدي قشم ساق الرعد لا يقولون هو يرنا يا اللهم امي اوعدت كتردا فان نسيبا يوفك الهكلي وعبوري ان ادكلي اعبودن وحق القرتان محا اللي يدين كل ايهاي سيدان اللي يدين اليه يوفكون عن الحق محا مركا اللي يدينك الله يبسط الرزق الله معبود الحق لا يبسط في ذي الرزق حنطل لمن بغو في ذي يشاوئ بو ربو. ومن عباده دوما ديسة كمدة محا اللي بغو في ذي ايها اختبارا التي جاء من ايها ايشكر بل انه قال لكم هذه ام يضغى ويكفر إنه كفره وقال لكو كفره ويقدر هل هو إرياله أعدك رباه وقررين أيها إسمه معي امتحانا وقال لكي رباه أي أصبر بإنه تلقاته والحمد لله أم يجزع إنه أرجعك عليك لأيها إن الله أعب بكل شيء وعلى أرجع إليك حليم فبوا قم بذو اللهم أعبودك حقا يبسطوا الرزق ننتظوا في لمن تطبق أفضيه ويساويه بالدونه إنه أفضيه ومن عباده الدعم ديسة كميدة ويغضي اللوه إريريه لو رزقي إن الله إله بكل شيء بعدها الكلمانتي عليم ربي واقوم بلو وليس ألتوا من نزل من الصماء هذا العكد غاليه أنه لشأت ما ديت وأضربك إيا الرزق إياه عن طلبه عيسوي ديسي حلقي بيتاكين الله أشيكا أمرك ربني ماذا ولقد مران كما دعين إرئي أنه الله إنه أبو راي دوني درسي الدونكو لنه أبو راي وحنا دلو حانو لأيو فسغي ياعافي ماذا لأي تعالى إشكو ما ديه جنيه إما هذا اللقودة قال الله سناء قال تعالى فأبو ولا ولئين سألته حداد ويديسه قال هذا من روح نزل أحدك أبو من حداد وديشي. نزل دجي من السماء كور ما عن بيو فحيئن أليه بسبب الماء إيوه سمدك كينا سببتو الأرض لككم أليه من بعد موتها أرضو من تهديماتي كذلك لا يقولون وحا إليه الله أي بيها تجيه بعد بيه كنا سوى بيخي يقول وحاتر أدورك وحاديه الحمد لله ما حد إذا يلك الله له حق وعده فلأكثرهم إيقب ببنك لا يعقلون أهذا كارنواي؟ وملو بيك الجان ورعيه خدي نماذجنا وآركان، وروحيا دي إلادا دينا، هنا إيه ربكو كمان وديدي، ولا إنسالته مايو الرسول الكريم، حدات قال هذا واديسي، ما نعتك نزلت دجيء، من الصماعي كر ما أنبيك دجيء، أو في أحيانه بسبب الماء هي بسبب طاقة على الأرض لوكونه ليجي، من بعد الموتية. أرضى الأبار وبيتها كذلك لن يقولون وحيران يا الله إله أيها تجيه يقول وحاطر هذا الحمد ما هذا مانتب لله ربي عقل وحافظه إسكاله على ظهور الحق سدى حقه مغضي إيه ودهد الباطل سدى باطل كؤباء أبري اللهم هاتكوله بل أكثرهم بلنكو لا يعقلهم حقا للميام وما هذه الحياة الدنيا Adunya sida loqo lo garumseeyay arag ay no mi tahay tiyartay arurtu samayay arurtu markay nabad guriga kharabaan iyagoo caafimaad qaba oo inta baad iyo oman oo baahan oo inta soo firi tacuuta ma isoo noqonayaan adunya marka wasid qala taala xaduu الدنيا هو سيسا إلا ما باشال عن قيم الهين هي هو اللعب للعرورة وإن الدار دارت الأخيرة الدنبيسي دارت أيها الحيوان نرى الفيعان لو كانوا تدقى ديها اللعين يعلمونك وأقول ما اشتغلوا في الدنيا الدنيا يسكن مائها اليوم وما هذه تنماء العيات نرشا الدنيا هو سيسا إلا ما باشال هي هو بلا الواحدين ما فينا دار دار على آخرة أدم بيسه أو جنة ذا دا دا دار تدم أيها الحيوان نرى الرسمياء لو كانوا ضفادي عن العين يعلمون ما اشتغلوا بالدنيا يشكون ما ينشغل يوم فإذا ركبوا في الفلك كل كولادا مشركين تا كولادا مشركين تا سيدا يهدب ذخاين أرك مرك مراكيب تفولا بدنها دعجلة Mugaarnadoontaan bi baddaa e kaaan nafttoda inaymmaasoooddaan eka bakqaaan allaituugui jireen. Goorta ay jttii iyo barregii yimaadaan hemmaan na kuaan kolkaan saiamta ee waxaa qurunkaa sooqaiii jiiraun a taala hadbi waxuxun yiri failaar filfulki markabka gudihiisa taab waxay tuugaan alla ha maguutka هي غبار اعترايا له ايب الدين عمل كوبار اعترايا فلما قرته نجاههم الله إلى البري البر بنانك ملكو سمتبحيه اي بيه يبضيكتغان الى قرته سمتبحيه هم يغي يشركون إلى اغيغيك وحلو الاجين ايان ليكفروا اني كفريان بماذا يكونوا كفرين ايان اعتيناهم ان نصينا قد اتباددي هي كان حيث يكون كفريا أنت بدأ كجيرا إن أنصان معقولين غير الله وعترى بي أغاين ألاك لي توقو جيرا ولي يتموتعوا حيث يروا حيثا فسوف يبدن بأن يعلمون أغاندونا عقبات كفريا قال لي ماذا غبئيك أبالعين جيزرني جزارني ماذا يسميين وحي أدافه دبي دي بي أغاندونا فإذا ركبوا هدئا يفولا في الفلك مارك فاديفولا واركن بيه وابد بودايا باقدينكا سطا بيلوه واريران داعوا وحايتوغان الله معبودك حاقه مخلصينا مخلصين اوبار اعترايا اللاو ايب الدين عمالك فلما قارتو نجاهم اللبت باديو الى البر بناك ماركو اسامة بحيو اذا قارت اللبت باديو هم ايجا يشريكون الى غيرك وعلى وحلوو دا جنايا ليكفرو حكفريا إما وحا أن أن أنه حتيناهم سيني ولي يتمتعوا فسوف إستان فسوفا دبداً بأيين يعلمون وغان دونان قفكي هيان إريب حمدي سو أولاً يرونا جعلنا حراماً أمين هل كانوا وحا مشركين في قراش إرير مكاللو أبال شيئان أبالو وي وإيقال ربكو قال الله داستي وإيقال مهدي سلامين كري مرقا كبنا هذا نقل حيانا أي ربكو كفريا. Ja ajahrinta siä aji, nevetgeljel, edun jela l-gunno li aji, lavashe, ajahullaf davara, minu jaan nevetgeljelju, naftala, malkara, ehalkara, edda lawa, nevat, uparisi, midun bakua, elisa, ma' afka uħalle kerije, belje, bi, markata lavada, esileiso, edun jukun liike, danta, da' ikudirta, sallallahu daharrasulu, salalla, u, صوبنا عار تامرك ونته سايي منا منا في سربه وعروفيه في بدنه عنده قوت يومه فكانما حجه الله ودنيا بحذافيرها كل هو افكاد جل سيد باديه بي بادي ياب هذا مركز نفته هذا يا مالك اوهيش وع سعاده كان ما قال كل كانت نبت جليه لو غلاديسه ورزق وودنكوده أيام مركي شكرين لها يا كبران قال تعالى خذوا أجي أولم يروا مويا المشركين تعرقي أن أنجبا جعلنا إن نضل كذيكا إلى قرش حراما ملكي ما لا اكتيكل و جاهليته وإسلاما لبذا بالجوحر مايو حرم كاسو أمينا نبت جلياء ويتخطف الناس تركب على دفاية من حوله إذا قاركو لجزيرة العربية قول بوها يسكو الله يسكوا الله إليها لكن إذا قلت نفت قليلا إستان حتى بماركي النفت قليلا لقوك الله إستان أفاب الباطل سنم إيا وحا وحكاجرين ميا يؤمنون الرومين الله إلى برواقظوك الله إستان والنفت قليلا إيا حمت هذا النبي محمد خسال هذا وحي يقول لقوك نحمة الإسلام او ورضيت لكم الإسلام دينا وأطمامت عليكم مغمتي قلت الإسلام لماذا إلى أسابه نبيغان كدا سعيغا إلا لأشياء وراء القوضة إلى دوباي نبيغان لغاديغا يا وحيغان لغوتاجي وحا نعنى إباء كوركوضان لغوتو باي يكفرون مبينين أيام وحا واح إجماعه أولا ميارك أولا نبيغان أننا إباء جعلنا إن أننا بيالي بلدك ودي مكاها حراما ميل ترجع الله اكتيكاله امينا نبدك ليه صاحبه هو يتخطف الناس تذكي الله تفدفه من حولهم ويقا قاركوضا افضل باطن وعنوا اكجر مياه يؤمنون رميان قد نعمة الله الى بروه قدينا يكفرون ما ككفريا ومن ابلموا ممن افترى على الله كذب حتى بقف كبهان تورساكي شبه فري النبا إبتحليل الحرام وإلى حريمي حللا أو بتح بتعليل بتحليل الحرام أو بحرمي الحلا وإلى حللي بحرمي يا أموح الله حرمي مو حلالينا يا وعن الله فشجعي كرخوا عسى لا عسى علي أسى داول دغمي دوني ذكوت كذا ما فولا وأحكي قرط خبلا فالجواب اللهم لا إلى همي قال سأل خدوحي ومن في حيضه كجرد الله مكغر دروي من من روحي حقي افترا اونتي على الله ابوين كركي كدي من بانكو اونتي او حسن الله حرم وحرم وحرمها يا وحسن الله حللين وحلل وحللها يا وحسن الله جدي قول جدينا يا وخالجي بي بودي يا كل كبن ومسول او ما سي قف بيني بالحق واحجرونا إلهي و إنا يا واحدك في رسولك في دينه في مالينتي قيامه شمئ يا نار وحق الجيرو سوغان أيوبينيي غورما لما قورتيوبينيي وجاه يسحق قويمن أليس ما هو صنع قف قف كده أودا قما ربي كوبينونت أي حق جيراي بينيي أبلك لوغو تلاغري وا ماحي جهنمو أليس ما في جهنم جهنم قد هذا مطوى ما يقول لك جهنم مكتال للكافرين ذاتك حقا ديدي الرب يكوى ايبان انتي ما يقول له وحبسه اقول لك عذاب جهنم قد هذا ما يعي فالجواب بلا ويعي ما يقول لك عذاب آخر وما نحسيبا اظلم مكاقرد ربضا ممن روحك افتراء انتي هل الله ايبا وينكورك كذبا باني وحنجيرين هو مسكته بني يبلع آخره قيامية جنية حسابه يجزي أيو بني ي لما قرته وجاهو حقه يمين ناي محمد داو يمين قرآن كي بالله شايل وحلاو يحي جرودا يا الله شايل حق مركو يمين لا جدل وفق بني ي أما فعلك بني أنت نبي ما أدبرك قردا ربذا توارتو هكيا له إيه أليس موصناه ووياه في جهنم يهنما يقول هذا مصوى ما ليكون هذا الكافرين انت حقا ديدي قولت هماركي دا نكبحني داتك الدذالي اهلا دين تيسا برشد هذا ايه عمل فليد هذا ايه الرومين هذا ايه خاعد هذا ايه باهين هذا داتك ارماكو دذالي الهوحوق الارطي انه وضعي انك حقا ادون الاخرى بكو اغاديو كل قادقات سقانت ومتتت إنه الدين ترميسيه وبرتيد وبراتيه وحبرتك هذي سوقانتي بلن الله كهوريال إنه ربي وضطه سنة مانته كموحنونين أيو سيدو سنعب سبحانه عز وجل تكوانا قسمه أيو معوده اللجره قال تعالى قد وحويري والذين أخيارته جاهدو دادالي نفتودي بيلدك علمه منافقين بيلدك علمه دالدي بيلدك علمه أدوية دي ميلتك ألمين حودي كي كوانا أدوه الدين لإله وحاصة لنباه ولا أولادك ألمين فينا أنك أدرت نو أنهم وحن جمع سبيلهم ودوينك حقا تنبدافك إيا ردنا في الجنة ودوينك أدوية استقامة على الحق حقا كوركيز اللقوتوزنا أي أن نكوحن هنا وإن الله معبدك حقا لما المحسنين تتكونناك سمعيا إحسانك واتقانا وعبادة الله إن الله عابده كأنك ترى سيدي أدو أن الله جهد فإن لم تكن ترى فإنه جهد فإنه جهد كما تتكون محسنين إلهي أدو ماهو وصمفلا الله إن إلهي أدو إلهي ماسك هذا يا مانك قواي قوا سألنا معودي هاي بالتوفيق والتأييد والنصر والمعونة والذين أخيارته جاهدوا قال فينا أننا الله دينتنا ذكوا قال لهم أي لنحدي أنهم وحنو كونو صبورنا ودوين كننا في فعل عن وإن الله معبودك عاق لما المحسنين تكونا جسميا أي ومعودي هاي والله وع